أصلي فرض الصبح ركعتين أداء لله تعالى، أصلي فرض الظهر أربع ركعات أداء لله تعالى، أصلي فرض العصر أربع ركعات أداء لله تعالى، أصلي فرض المغرب ثلاثة ركعات أداء لله تعالى، أصلي فرض العشاء أربع ركعات أداء لله تعالى.